Bismillahir Rahmanir Rahim La aqsimu bi yawmil qiyamati wa la aqsimu bin nafsi lawwamah A yahsabu al insanu an lan najma'a 'idama Bala qadirina 'ala an سَن وئ اباننا بل يريد الانسان ليفجر امامه يسال ايانا يوم القيامه فاذا برق البصر وخسف القمر وجمعت الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وذر الى ربك يوم اذن المستقر ينبئ الانسان يغم اذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به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 إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ للمساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إليه تمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مني ثم كان علقة فَخَلَقَ قَضَفَ سَمَاءَ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أن